وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بذكر الله جل وعلا على كل حال فقال عز وجل في سورة العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 وفي كتاب الله جل وعلا أمر الله جل وعلا بالذكر بعد كل عبادة بعد الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بعد رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما نداكم ولعلكم تشكرون بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا ثم أخواني الأعزاء الذكر سعادة الذكر طمأنينة